ولقد أَتَوْا على الْقَرْيَةِ التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إِلَّا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعاه بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسل لك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما عليه من, أجر إلا من شاء أي يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيةه وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرب ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما